تشقى بخدمته أتطلب الرفحة مما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان مبرر مما فيه تصالوا اقبل على نفسي واستجلي الفضاء الى ما فانت بالنفس لا بالجسم انسوا وجد يديك بحمل لا يهيم طنس من فان خان كانوا ومن يتقي الله يحمد في عواقبيه وينقيه شر من عز ومن هان ولا فضل بجسمي قد اشتهد في خدمته الضبط مما فيه الصلاح على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران أحسن إلى الناس تستعبد تام بدن مسع احسن متمدن <مفادي> الجسم كم تشط ابي خدمتي التطمبرط مما فيه السرانون عبد على نفسي واست مَنْ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي طَلَبٍ بَل إِنَّنَا نَنسَوُهُ عَجُزٌ وَخُذلَانُ مَنْ اسْتَنَى مَأْلَنَ أَنْشَرَ نَامَ وَانْفِي فِي تطلب الربحة مما فيه خسران أقبل على النفس واستجمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان يا خادم الجسم حسب الفتى عقده خلا يعاشره اصب فنت عطلهم خلن يعاشرهم اذا انتحم اذا انتحم اثون صد وخلن fa't ta'tlu ham Yeah <laughs>